سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هو الذي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُم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 عذبه في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار ذلك بانهم شانقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد ما قطعت من لينة او تركتموها قائله على اصولها او تركتموها قائمه على اصولها فباذن الله فباذن الله وليخزي الفاسقين وما افى الله على رسوله فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسول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 كَهُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا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 عَنْهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارَ كَمَا لا يَنْصَرُونَ لَئِنْ أَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ لَأَنَّتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يفق 129-لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد, بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتا ذلك بانهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال امرهم ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء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 129. ونظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 110. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولاد 121-لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون 122-لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فهي 126- على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 127- لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا, لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال 126- هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم 127- هو الرحمن الرحيم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 129-يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم